بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المولى علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة كتاب المزهر الذي نقدمه اليوم لقراء العربية في ثوبه الجديد من خير الكتب التي ألفها جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وقد جعله مؤلفه في خمسين نوعاً ثمانية في اللغة من حيث الاسناد وثلاثة عشر من حيث الألفاظ وثلاثة عشر من حيث المعنى وخمسة من حيث لطائفها وملحها وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها وثمانية راجعة إلى حال اللغة ورواتها ونوع لمعرفة الشعر والشعراء والأخير لمعرفة أغلاط العرب. ولولا خوف الإطالة لعرضنا لكل نوع منها، ولكننا نكتفي بأن نحيل القارئ إلى فهرس الكتاب ومقدمته، ففيهما غناء. غير أن الذي تجب الإشارة إليه الآن. أن هذا الكتاب على ضخامته ليس للسيوطي فيه إلا الجمع والترتيب عدا بدوات قليلة نجدها مبعترة في ثنايا الكتاب وفقرات قد يقدم بها بين يدي الباب أو يختتمه وليس أدل على طريق المؤلف هذه من مقدمة الكتاب فقد ضمنها مقدمة كتاب الصاحبي لابن فارس وبعد أن أوردها قال وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب وذلك حين الشروع في المقصود بعون الله المعبود على أن هذا لا يحملنا على جهود عمل المؤلف ونكران فضله فلقد وعى كتابه كثيرا مما حوته كتب اللغة وبذل مجهودا مشكورا في ترتيب ما نقله ووضعه في محله وذلك لا شك يدل على اطلاع واسع وإحاطة شاملة ولكن من الحق أن نقول أيضا إن المؤلف كان أحيانا يبتر العبارة أو يختصر المطول فيستبهب الغرض ويدق المعنى المراد لذلك كنا عند الحاجة نكمل ما نقله المؤلف بكلمات أو عبارات توضح المعنى أو تكمله ونضعها بين قوسين أما إذا رأيناه قد أهمل كثيرا مما يستحق الرجوع إليه فنكتفي بالتنبيه إلى ذلك ونشير على القارئ أن يرجع إلى الكتاب الآخر إن أراد ونعين له الصفحة ليسهل عليه الرجوع إليها والإفادة منها وهذا الكتاب قد طبع ثلاث مرات أولها بالمطبعة الأميرية سنة 228 و, و 200 و هجرية وثانيها بمطبعة السعادة والأخيرة بمطبعة صبيح بالقاهرة ولما عزمنا على طبع هذا الكتاب رجعنا إلى الثلاث الطبعات فوجدناها جميعا صورة واحدة لا تختلف واحدة عن الأخرى ورأيناها كلها قد ملئت تحريفا وتصحيفا ولما كان السيوطي قد نقل كتابه كما أسلفنا من كتب اللغة فقد رجعنا في تصحيحه إلى ما عترنا عليه من مراجعه الأصلية أولا ثم إلى المجمعات اللغوية ثانيا وصححنا مئات من الأخطاء التي كانت قد شوهت الكتاب وحالت دون الإفادة منه والكتاب كما هو معروف كتاب في اللغة يذكر كثيرا من مفرداتها وأمثالها وشعرها لذلك بذلنا في ضبطه ما استطعنا من الجهد حتى تسهل قراءته ويتيسر فهمه ثم رأينا كثيراً من ألفاظه في حاجة إلى الشرح لغرابتها وندرتها فأثبتنا ذلك تعليقاً على الكتاب راجعين في ذلك إلى أمهات كتب اللغة والأدب أما ما لم نهتدي إلى ضبطه من الألفاظ أو ما لم نستطع تحريره من العبارات وهو قليل فقد أشرنا إليه في ذيل الصفحات ولعلنا نهتدي بعد إلى جلاء ما أشكل علينا أمره وكشف ما طمست الأيام معالمه وقد رقمنا الكتاب ووضعنا له العناوين المناسبة وختمناه بفهارس تحيط بأجزاء كل باب ولعلنا بهذا قد أدينا بعض ما علينا للفصحى ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا إلى الصوار. التعريف بالمؤلف في منتصف القرن السابع الهجري هجم المغول على بغداد حاضرة الملك ومثابة العلم والعلماء بقيادة قائدهم هولاكو وقوضوا صرح الخلافة العباسية وأتوا من فضيع الأمر ومنكر الحوادث ما لا ينسى فتروا خليفة القائم وأعملوا السيف في الشعب الآمن وخربوا المدن وأحرقوا خزائن الكتب فصر العلماء حيارا مذهولين وكانت الممالك الإسلامية إذاك على حال من الضعف والاضطراب العراق وفارس أصطحت في يد المغول وهم عتاة دعاة فوضى وفساد والأندلس آل أمرها إلى إمارة صغيرة ينتقص الاسبانيون من أطرافها يوما بعد يوم ثم هي تؤذن بالزوال واليمن إمارات صغيرة في زبيد وعدن وصنعاء والمغرب دويلات قد نخر فيها السوس واستسلمت للانحلال ولكن مصر والشام كانت في حوزة السلاطين من المماليك وهم قد هيئوا هذه البلاد لتحمل الزعامة الإسلامية والقبض بزمام الحركة العلمية والأدبية والدينية والسياسية فهرع العلماء إليها ووجدوا في تلك الديار حرما آمنًا وظلا وارثا وموردا عذبا سائغا مد الظاهر ببرس يده إلى الخلافة الجريحة العاثرة فداوى جراحها وأقالها من عصرتها ودع الوارث من بني العباس فبايعه ونادى في المساجد باسمه ومن ذلك الحين أصبحت القاهرة قبلة الإسلام ومثابة المسلمين ورأى المماليك عامتهم أنه لا شيء يقربهم ويوطد سلطانهم إلا أن يعظموا الدين وأهله ويرفعوا من قدر العلم والعلماء فأسسوا المدارس وأرصدوا لها العلماء فهرع إليها الألوف من الطلاب ينهلون العلم من أصرى موارده ويدرسون الفقه على مختلف مذاهبه فكانت المدرسة الصالحية والصلاحية والمؤيدية والظاهرية والناصرية والكاملية وغيرها وترغيبا في العلم وحدبا على أهله أقاموا الخوانق والرباطات وحبسوا عليهم المال والضياع وقفا على طلبة العلم وترفيها عنهم من ذلك خانقاه شيخ وقصون وسعيد السعدة وغير ذلك مما أورده السيوطي في حسن المحاضرة والمقريزي في المواعظ والاعتبار وغصت المدارس بخزائن الكتب ونفائس المصنفات مهيئة لطلاب العلم والمعرفة في كل مكان وذخرت القاهرة والإسكندرية وقوس واسيوط ودمشق وحلب وحمص وحماء بالأعيان من العلماء والأعلام من الفضلاء الفقهاء والمؤرخين وأصحاب المعاجم ومؤلف الموسوعات فكان منهم القسطلاني والنووي وابن تيمية والنويري والسيوطي والعمري والسخاوي والمقريزي وابن خلكان وابن خلدون وابن منظور والفيروز بادي وابن مالك وابن هشام وكان لمعظم علماء هذا العصر ميسم خاص فالمؤرخ فقيه والفقيه مؤرخ وهما قد أخذ بنصيب كبير من اللغة أو الرياضة أو الحديث أو التفسير ولم يسنهم عن طلب العلم ما كان يحيط عصرهم من مؤثرات الظلم أو نزاع الأمراء والوزراء فصدر عنهم الجليل من المصنفات والكتب الجامعة لمختلف العلوم مثل صبح الأعشى ونهاية الأرب ومسالك الابصار ولسان العرب وأمثالها مما يشغل في المكتبة العربية أنفس موضع وأعز مكان وفي الجملة فإنهم رفعوا لواء العلم قرابة ثلاثة قرون حمل عنهم أنفس الكتب والأسفار ثانيا في اخريات هذه الحقبة من حياة الأمة الإسلامية وبين الجلة من شيوخ هذا العهد وعلمائه نشأ عالمنا جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فتأثر بها وأثر فيها وكانت حياته ورحلاته ومصنفاته ومساجلاته صورة صادقة منها تلقى العلوم على شيوخ أجلاء وقرأ كل ما وقع له من الكتب ولقن معظم العلوم المتداولة في ذلك العهد فكان مؤرخا ومحدثا وفقيها ونحويا ولغويا ومفسرا للقرآن الكريم ومشاركا في علوم البلاغة والبيان وصنف في كل علم وتحدث في كل فن ورحل إلى الممالك الإسلامية المعروفة ودرس وافتى وساجل وناظر وخاصم وخصم ودوى ذكره في الآفاق وقد ترجم السيوطي حياته في كتاب حسن المحاضره متأسيا بترجمه عبد الغافر الفارسي لنفسه في تاريخ نيسابور وياقوت الحموي في معجم ادبا ولسان الدين الخطيب في تاريخ غرناطه والحافظ تقي الدين في تاريخ مكة والحافظ ابي الفضل ابن حجر في قضاة مصر وابي شامة في الروضتين قال السيوطي عبد الرحمن ابن الكمال ابي بكر ابن محمد ابن سابق الدين ابن الفخر عثمان ابن نضر الدين محمد ابن سيف الدين خضر ابن نجم الدين أبي الصلاح أيوب ابن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيري الأسيوطي أما جدي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريق ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة منهم من ولي الحكم ببلده ومنهم من ولي الحسبة بها ومنهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون وبنى مدرسة باسيوط وقف عليها اوقافا ومنهم من كان متمولا ولا أعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي تعليق ولد بأسيوت واشتغل بها ثم تولى القضاء فيها قبل أن يرحل إلى القاهرة وتلقى العلم على شيوخها وأجازوه بالتدريس وأفتى ودرس سنين كثيرة وولي الفقه بالجامع الشيخوني وخطب بالجامع الطولوني وأما بالمستفي بالله وكان على جانب عظيم من الدين والتحرف في الأحكام وعزة النفس والصيانة يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجتماع بالناس وله بعض التعليق توفي سنة خمس وخمسين للهجرة انتهى وأما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد تعليق ذكرها ياقود في معجم البلدان وقال إنها كانت بالجانب الشرقي وفيها كان سوق الجرار انتهى وقد حدثني من أسق به أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة وكان مولدي بالقاهرة بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجزوب رجل من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي فبارك عليه ونشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون ثمان سنين ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ وأخذت الفرائض عن العلامة فارضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارم ساحي الذي كان يقال إنه بلغ السن العالية وجاوز المئة بكثير والله أعلم بذلك قرأت عليه شرحة وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين وقد ألفت في هذه السنة فكان أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة وأوقفت عليه شيخنا علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريضا ولازمته في الفقه إلى أن مات تعليق علم الدين البلقيني حامل لواء مذهب الشافعي في عصره تولى مشيخة الخشابية والتفسير بالبرقوقية والحديث بمدرسة قايتباي. باي وقد أفرد له السيوطي مؤلفا في ترجمته انتهى. فلزمت ولده وقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة وسمعت عليه من أول الحاو الصغير إلى العدد ومن أول المنهاج إلى الزكاة ومن أول التنبيه إلى قريب من الزكاة. وقطعة من الروضة من باب القضاء وقطعة من تكملة شرح المناهج للزركشي ومن إحياء المواد إلى الوصايا أو نحوها وأجازني بالتدريس والإفتاء من سنة 76800 وحضر تصديري فلما توفي سنة 7800 78 لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي تعليق هو آخر علماء الشافعية ومحققيهم ولي التدريس على مذهب الشافعي وقضاء الديار المصرية وتوفي سنة 71 و هجرية انتهى فقرأت عليه قطعة من المنهاج وسمعته عليه في التقسيم إلا مجالس فاتتني وسمعت دروسا من شرح البهجة ومن حاشية عليها ومن تفسير البيضاوي ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين الشبلية الحنفي تعليق ولد بالإسكندرية سنة واحدة وثمانمائة للهجرة وبرع في العلوم كلها وأجاز له العراقي والبلقيني والحلاوي والمراغي وغيرهم وقرأ الفنون وانتفع به الخلق وطلب لقضاء الحنفية فامتنع ومات سنة 278 للهجرة انتهى فواضدته أربع سنين وكتب لي تقريضا على شرح ألفية ابن مالك وعلى جمع الجوامع في العربية تأليفي وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه ورجع إلى قولي مجردا في حديث فإنه أورد في شرحه على الشفاء حديث ابن أبي الجمرى في الإسراء وعزاه إلى تخريج ابن ماجة فاحتجت إلى إيراده بسنده فكشفت في ابن ماجة فلم أجده فمررت على الكتاب كله فلم أجده فاتهمت نظري فمررت مرة ثانية فلم أجده فعدت ثالثة فلم أجده ووجدته في معجم الصحابة لابن قانع فجئت إلى الشيخ وأخبرته فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على ابن ماجه وألحق ابن قانع في الحشية فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي واحتقاري في نفسي وقلت ألا تصبرون لعلكم تراجعون فقال لا إنما قلدت في قول ابن ماجه البرهان الحلبي ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات. ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك وكتب لي إجازة عظيمة تعليق كان علامة وقته وخاصة في المعقولات مات سنة تسع وسبعين وثمانمائة للهجرة انتهى وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسا عديدة في الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه وتلخيص المفتاح والعضد تعليق أخذ عن السراج ولازم ابن الهمام وولي التدريس بأماكن كثيرة وله حاشية على التوضيح مات سنة واحدة وثمانين وثمانمائة للهجرة انتهى وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين وثمانمائة وبلغت مؤلفاتي الى الان ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه وسافرت بحمد الله تعالى الى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور ولما حججت شربت من ماء زمزم لامور منها أن أصل في الفطه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة 72 وثمانمائة ورزقت التبحر في سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة والذي أعتقد أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عما دونهم وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه بل شيخي فيه أوسع نظرا وأطول باعه ودون هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف ودونها الإنشاء والترسل والفرائض ودونها القراءات ولم آخذها عن شيخ ودونها الطم وأما علم الحساب. فهو أعثر شيء علي وأبعده عن ذهني وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا أو أي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر وقد أزف الرحيل وبدى الشيب وذهب أطيب العمر ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا لها بأقوالها وأذلتها النقلية والقياسية ومدارتها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولي ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق ثم ألقى الله كراهته في قلبي وسمعت أن ابن الصلاح افتى بتحريمه فتركته لذلك فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم أما مشايخي في الرواية سماعا وإجازة فكثيرون أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه وعدتهم نحو مئة وخمسين ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو قراءة الدراية انتهى رابعا أما كتبه فقد عد منها في حسن المحاضرة ثلاثمائة كتاب سوى ما غسله وتابع عنه في التفسير والقراءات والحديث والفقه والأجزاء المفردة والعربية والآدب وعد له الأستاذ بروكلمان 415 مصنفا بين مطبوع ومخطوط والعلامة فلوغل 560 وستين مصنفا وذكر له الأستاذ جميل بيك العظم خمسمائة وستة وسبعين مصنفا بين كتب كثيرة ورسائل ومقامات. وذكره ابن إياس في من توفي في عصر الغوري وقال بلغت مؤلفاته ستمائة مؤلف وقال الشعراني في ذيل طبقاته له من المؤلفات أربعمائة وستون مؤلفا مذكورة في فهرس كتبه وقد طبع من هذه الكتب كثير أحصى له الأستاذ يوسف سركيس في معجم المطبوعات العربية 92 كتابا لعهد تأليف معجمه في سنة 1339-1919 ميلادية وقد طبع له بعد هذا التاريخ مؤلفات أخرى هذا العدد الوافر في مختلف رواياته دعا بعض الباحثين إلى الشك فيه واستبعاد أن يكون ذلك المقدار للسيوطي بل إن منهم من زعم أن كثيرا من هذه الكتب إنما هي لشيوخ السيوطي نحلها لنفسه بعد أن غير فيها قليلا وربما كان قد سطى على مكتبة المدرسة المحمودية وادعى لنفسه كثيرا من كتب أصحابها قال السخاوي في ترجمة السيوطي في الضوء الجامع في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والستين واختلس حين كان يتردد الي مما عملته كثيرا كالخصال الموجبه للظلال والأسماء النبوية والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وموت الأبناء وما لا أحصره بل أخذ من كتب المكتبة المحمودية وغيرها كثيرا من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها فغير بها يسيرة، وقدم وأخر ونسبها لنفسه وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي بحقه تعليق أنشأ المكتبة المحمودية الأمير جمال الدين محمود بن علي قال المقرزي لا يعرف اليوم بديار مصر والشام مثلها تعليق آخر يظهر أن تهمة العلماء بانتحال كتب غيرهم كانت شائعة في هذا العصر وقد روى صاحب كشف الظنون في الجزء الثاني في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة أن السيوطي كان يذم القسطلاني ويزعم أنه يسرق من كتبه ويستمد منها وقد وقعت له في ذلك مناظرة بين يدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري انتهى والسخاوي مؤرخ كبير وعالم ثبت جليل إلا أنه كان معاصرا للسيوطي وبينهما من المنافسة والخصومة ما نشهده بين علماء كل عصر وغير هذا فإنه مشتهر بالنيل ممن أرخ لهم وتحدث عنهم كما فعل في تاريخ ابن تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة وفي ترجمة أبي البقاء البدري صاحب سحر العيون وتاريخ تبصرة أولي البصائر فليس من اليسير أن يقبل قوله على إطلاقه وقد قال فيه معاصره ابن إياس إنه ألف كتابا فيه كثير من المساوي في حق الناس أي السخاوي وجرد السيوطي نفسه فيه رسالة أسماها مقامة الكاوي على تاريخ السخاوي شهر به فيها تعليق قال في أولها ما ترون في رجل ألف تاريخا جمع فيه أكابر واعيانا ونصب لأكل لحومهم خوانا ملأه بذكر المساوي وثلب الأعراض وفوق فيه سهاما على قدر أغراضه والأعراض هي الأغراض وجعل لحم المسلمين جملة طعامه وإدامه واستغرق في أكلها أوقات فطره وصيامه نقلا عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب برقم 1510 انتهى وليس ببعيد أن تكون نسبة هذه الكتب إلى السيوطي صحيحة فقد نسب المؤرخون والمترجمون إلى غيره من العلماء والأدباء قريبا من هذا العدد على أن الكثير من كتب السيوطي يقع في رسائل صغيرة قال عنه السخاوي نفسه رأيت منها ما هو في ورقة وأما ما هو فوق الكراسه فكثير وقد رأينا له أخيرا مجموعة من الكتب مطبوعة بعنوان الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون يقع في قريبا من سبعمائة وخمسين صفحة ويحوي 78 كتابا مذكورا معظمها في جملة ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة فإذا كان العدد الذي ذكره السيوطي وغيره يحوي أمثال هذه الكتب الصغيرة فليس بعيدا صحة ما نسب إليه من الكتب ومهما يقوم من شيء فإن للسيوطي مؤلفات لم يتطرق الشك في صحة نسبتها إليه وهي في ذاتها تعد مفخرة من مفاخر التأليف والتصنيف منها الإتقان في علوم القرآن والمزهر في علوم اللغة وهمع الهوامع والأشباه والنظائر في النحو وبغية الوعات في ترجمة النحاه وأسباب النزول وغير ذلك مما يجعل السيوطي في مقدمة العلماء والمصنفين خامسا وقد ظل الصيوطي طوال عمره مشتغلا بالتدريس والفتيا ومتفرغا للعلم والتأليف ولم يفته شيء من ذلك حتى في رحلاته وأسفاره وفي حله وترحاله ولكنه حينما تقدمت به السن وأحس بالهرم والضعف هجر الافتاء والتدريس واعتزل الناس في منزله بالروضة متجردا للعبادة والتصنيف وألف في ذلك كتابه التنفيس في الاعتذار عن الفتيا والتدريس وقد كان رحمه الله عفيفا كريما صالحا تقيا رشيدا لا يمد يده لسلطان ولا يقف من حاجة على باب أمير أو وزير قانعا برزقه من خانقاه شيخه لا يمد عينه إلى ما سواه رووا أن السلطان الغوري أرسل إليه مرة خصيا وألف دينار فرد الدنانير وأخذ الخصي وأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية وقال لرسول السلطان لا تعد تأتينا قط بهدية فإن الله أغنانا عن مثل ذلك وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم وهباتهم فيردها قال صاحب السنة الباهر بتكميل النور السافر ولما مات لم يتعرض أحد في تركته مع أن الزمان كان زمن جور وقال السلطان الغوري لم يقبل الشيخ منا شيئا في حياته فلا نتعرض في تركته سادسا أما تاريخ وفاته فقد ذكره الشعراني في ذيل طبقاته فقال أرسل لي ورقة مع والدي بإجازته لي بجميع مروياته ومؤلفاته ثم جئت إلى مصر قبيل وفاته واجتمعت به مرة واحدة فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب الستة وشيئا من المنهاج في الفقه تبركا ثم بعد شهر سمعت ناعيه ينعى موته فحضرت الصلاة عليه عند الشيخ أحمد الأباريقي بالروضة عقب صلاة الجمعة وما ترضي الله عن في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسع وكان مرضه سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسار وقد استكمن من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما. وكان له مشهد عظيم ودفن بحوش قوسون خارج باب القرافة وقبره ظاهر وعليه قبة تعليق حقق العلامة أحمد تيمور قبر السيوطي في رسالة نفيسة طبعت بالمطبعة السلفية سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة انتهت المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الألسن واللغات واضع الألفاظ للمعاني بحسب مقتضته حكمه البالغات الذي علم آدم الأسماء كلها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصح الخلق لسانا وأعربهم بيانا وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصارا وأعوانا هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه وتبويبه وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها وسماعها حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق ولا طرق سبيله قبل طارق وقد سميته بالمزهر في علوم اللغة وهذا فهرست أنواعي النوع الأول معرفة الصحيح الثابت الثاني معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت الثالث معرفة المتواتر والأحد الرابع معرفة المرسل والمنقطع الخامس معرفة الأفراد السادس معرفة من تقبل روايته ومن ترد السابع معرفة طرق الأخذ والتحمل الثامن معرفة المصنوع وهو الموضوع ويذكر فيه المدرج والمسروق. وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد التاسع معرفة الفصيح العاشر معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات الحادي عشر معرفة الرديء المذموم من اللغات الثاني عشر معرفة المطرد والشاذ الثالث عشر معرفة الحوشي والغرائب والشوارد والنوادر الرابع عشر معرفة المهمل والمستعمل، الخامس عشر معرفة المفارين، السادس عشر معرفة مختلف اللغة، السابع عشر معرفة تداخل اللغات، الثامن عشر معرفة توافق اللغات، التاسع عشر معرفة المعرب، العشرون معرفة الألفاظ الإسلامية، الحادي والعشرون معرفة المولد. وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ الثاني والعشرون معرفة خصائص اللغة الثالث والعشرون معرفة الاشتقاء الرابع والعشرون معرفة الحقيقة والمجاز الخامس والعشرون معرفة المشترك السادس والعشرون معرفة الأضداد السابع والعشرون معرفة المترادف الثامن والعشرون معرفة الإتباع التاسع والعشرون معرفة الخاص والعام الثلاثون معرفة المطلق والمقيد الحادي والثلاثون معرفة المشجر الثاني والثلاثون معرفة الإبدال الثالث والثلاثون معرفة القلب الرابع والثلاثون معرفة النحت، وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى الخامس والثلاثون معرفة الأمثال السادس والثلاثون معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والاخوه والأخوات والأزواء والذوات السابع والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف الثامن والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يعاب التاسع والثلاثون معرفة الملاحن والألغاز وفتيا فقيه العرب وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها الأربعون معرفة الأشباه والنظائر وهذا راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها الحادي والأربعون معرفة آداب اللغوي الثاني والأربعون معرفة كتابة اللغة الثالث والأربعون معرفة التصحيف والتحريف الرابع والأربعون معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء الخامس والأربعون معرفة الأسماء والكنا والألقاب والأنساب السادس والاربعون معرفة المؤلف والمخترف، السابع والاربعون معرفة المتفق والمفترق الثامن والاربعون معرفة المواليد والوفيات وهذه الأنواع السمانية راجعة إلى رجال اللغة ورواتها التاسع والاربعون معرفة الشعر والشعراء الخمسون معرفة أغلاق العرب تصدير الكتاب وقبل الشروع في الكتاب نصدر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن فارس في أول كتابه فقه اللغة قال اعلم أن لعلم العرب أصلا وفرعا أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا رجل وفرس وطويل وقصير وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم وأما الأصل فالقول على وضع اللغة وأوليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الافتتان تحقيقا ومجازا والناس في ذلك رجولان رجل شغل بالفرع فلا يعرف غيره وآخر جمع الأمرين معا وهذه هي الرثبة العليا لأن بها يعلم خطاب القرآن والسنة وعليها يعول أهل النظر والفتية وذلك أن طالب العلم اللغوي يكتفي من أسماء الطويل باسم الطويل ولا يضيره أن يعرف الأشق والأمق وإن كان في علم ذلك زيادة فضل الأشق الطويل وكذلك الأمق انتهى. وإنما لم يضره خفاء ذلك عليه لأنه لا يكاد يجد منه في كتاب الله تعالى شيئا فيحوج إلى علمه ويقل مثله أيضا في الفاظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ كانت الفاظه صلى الله عليه وسلم هي السهلة العذبة ولو أنه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها لعي بكثير من علم محكم الكتاب والسنة ألا ترى قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه إلى آخر الآية فسر هذه الآية في نظمها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من الكلام وإنما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن متوسما بالأدب لو سئل عن الجزم والتسويد في علاج النوق فتوقف عي به أو لم يعرفه لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصا شائنا لأن كلام العربي أكثر من أن يحصى الجزم ما يحشى به حياء الناقة والتسويد دق المسك البالي ليداوى به أدبار الإبل انتهى ولو قيل له هل تتكلم العرب في النفي بما لا تتكلم به في الإثبات ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب لا أن ذلك يرده عن دينه أو يجره لمأسام كما أن متوسما بالنحو لو سئل عن قول القائل لهنك من عبسية اللوسيمة على هنوات كاذب من يقولها فتوقف أو فكر أو استمهل لكان أمره في ذلك عند أهل الفضل هينا لكن لو قيل له مكان لهنك ما اصل القسم وكم حروفه وما الحروف المشبهة بالأفعال التي يكون الاسم بعدها منصوبا وخبره مرفوعا فلم يجب لحكم عليه بأنه لم يشام صناعة نحو قط فهذا الفصل بين الأمرين ثم قال والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف كتب العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرق مشكل أو جمع متفرق انتهى وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب وهذا حين الشروع في المقصود بعون الله المعبود النوع الأول معرفة الصحيح ويقال له الثابت والمحفوظ فيه مسائل الأولى في حد اللغة وتصريفها قال أبو الفتح ابن جني في الخصائص عد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ثم قال وأما تصريفها فهي فعل من لغوت أي تكلمت وأصلها لغوه ككرة وقلة وثب كلها لاماتها ووات لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلى ولأن ثب كأنها من مقلوب ثاب يتوبه وقالوا فيها لغات ولغون كثبات وثبون وقيل منها لغي يلغى إذا هذى قال ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفس التكلم وكذلك اللغو قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما أي بالباطل وفي الحديث من قال في الجمعة الصه فقد لغى اي تكلم انتهى كلام ابن جني. وقال امام الحرمين في البرهان اللغة من لغى يلغا من باب رضي اذا لهج بالكلام وقيل من لغى يلغا. وقال ابن الحاجب في مختصر حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى وقال الاسنوي في شرح منهاج الاصول اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني الثانية في بيان وضع اللغة أتوقيف هي ووحي أم اصطلاح وتواقب قال أبو الحسن أحمد بن فارس في فقه اللغة اعلم أن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فكان ابن عباس يقول علمه الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار واشباه ذلك من الأمم وغيرها وروى خصيف عن مجاهد قال علمه اسم كل شيء وقال غيرهما إنما علمه أسماء الملائكة وقال آخرون علمه أسماء ذريته أجمعين قال ابن فارس والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس فإن قال قائل لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال ثم عرضهن أو عرضها فلما قال عرضهم علم ان ذلك لاعيان بني ادم او الملائكه لان موضوع الكنايه في كلام العرب ان يقال لما يعقل عرضهم ولما لا يعقل عرضها او عرضهن قيل له إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل فغلب ما يعقل وهي سنة من سنن العرب أعني باب التغليب وذلك كقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع فقال منهم تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم فإن قال أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحا عليه قيل له كذلك نقول والدليل على صحته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق ولعل ظانا يظن أن اللغة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة واحدة وفي زمان واحد وليس الأمر كذلك بل وقف الله عز وجل آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه وانتشر من ذلك ما شاء الله ثم علم بعد آدم من الأنبياء صلوات الله عليهم نبيا نبيا ما شاء الله ان يعلم حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاتاه الله من ذلك ما لم يؤته أحدا قبل تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة ثم قر الأمر قرارا فلا نعلم لغة من بعده حدثت فإن تعمل اليوم لذلك متعمل وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده وقد بلغنا عن أبي الأسود الدؤلي أن امرأة كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود فسأله أبو الأسود عنه فقال هذه لغة لم تبلغك فقال له يا ابن أخي إنه لا خير لك فيما لم يبلغني فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق وخلة أخرى إنه لم يبلغنا أن قوما من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم وهم البلغاء والفصحاء من النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به وما علمناه مصطلح على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم تتقدمهم ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه ولا تزول إلا بزواله وفي كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب هذا كله كلام ابن فارس وكان من أهل السنة وقال ابن جني في الخصائص وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي معتزليين باب القول على أصل اللغة الهام هي ام اصطلاح هذا موضع محوج إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف إلا أن أبا علي رحمه الله قال لي يوما هي من عند الله واحتج بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وهذا لا يتناول موضع الخلاف وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به وقد كان أبو علي رحمه الله أيضا قال به في بعض كلامه وهذا أيضا رأي أبي الحسن على أنه لم يمنع قول من قال إنه تواضع منه وعلى أنه قد فسر هذا بأن قيل إنه تعالى علم آدم اسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات غلبت عليه واضمحل عنهما سواها لبعد عهدهم بها وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاد والانطواء على القول به. فإن فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف وليس يجوز أن يكون المعلم من ذلك الأسماء وحدها دون غيرها مما ليس بأسماء فكيف خص الأسماء وحدها قيل اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة القبل الضروب ولا بد لكل كلام مفيد منفرد من الاسم وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الفعل والحرف فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبه على ما لا خفاء به جاز أن يكتفى بها عما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليه عليها قال ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيا، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعه قالوا. وذلك بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيتحاج إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات فيضع لكل واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به ما مسمى ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مراه العين فيكون ذلك أقرب واخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إذناؤه كالفاني وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد وكيف يكون ذلك لو جاز وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والتعذر مجرى فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه وقالوا إنسان إنسان إنسان فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق وإن أراد سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا يد، عين، رأس، قدم أو نحو ذلك فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيها وهلما جرى فيما سوى ذلك من الأسماء والأفعار والحروف ثم لك بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول الذي اسمه إنسان فيجعل مكانه مرض والذي اسمه رأس فيجعل مكانه سر وعلى هذا بقية الكلام وكذلك لو بدأت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرهما وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاح قالوا ولكن لا بد لأولها من أن يكون متواضعا عليه بالمشاهدة والإيماء قالوا والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأي واضع أحدا على شيء إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو الموم إليه والمشار نحوه قالوا والقديم سبحانه لا جارحة له فيصح الإيماء والإشارة منه بها فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقدست أسمائه قالوا ولكن يجوز أن ينقل الله تعالى اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده عليها بأن يقول الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم كصورة التي توضع للمعميات والتراجم وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام ذوي اللغات كما اختلفت ألسن الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات فهذا قول من الظهور على ما ترى إلا أنني سألت يوما بعض أهله فقلت ما تنكر أن تصح المواضعة من الله سبحانه وإن لم يكن ذا جارحه بأن يحدث في جسم من الأجسام خشبة أو غيرها إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا لها نحوه ويسمع في حال تحرك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات مع أنه عز اسمه قادر على أيقنعة في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعه وكما أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الإيماء بها نحوه فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه ولم يخرج من جهته شيء اصلا فاحكيه عنه وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناعي كون مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانا إلى لسان فاعرف ذلك وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيد الضبي ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر، فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله ومنهم حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وأماده صحة ما وفقوا لتقديمه من ولطف ما أسعد به و. فرق لهم عنه وانضاف إلى ذلك والد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله تعالى فقوي في نفس اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحي ثم أقول في ضد هذا إنه كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبه وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا وإن بعد مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرع جنانا فأقف بينتين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفئ مكثورا وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق هذا كله كلام ابن جني وقال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل وسراج الدين الأرموي في التحصيل ما ملخصه النظر الثاني في الواضع الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله إياها أو بوضع الناس أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس والأول مذهب عباد بن سليمان والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك والثالث مذهب أبي هاشم وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله وهو مذهب قوم أو الابتداء من الله والتتمة من الناس وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفريني والمحققون متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل فالملزوم كذلك واحتج عباد بأنه لولا لا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجح وهو محال وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات وإن كان هو الناس فلعله لتعين الخطران بالبال ودليل امكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة بتلك المعاني ودليل إن كان الاصطلاح إن كانوا أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن وهذان الدليلان هما دليل إمكان التوزيع واحتج القائلون بالتوقيف بوجود أولها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص. وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصوف النحاة لا من اللغة ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر وثانيها أنه سبحانه وتعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها وذلك يقتضي كون البواقي توقفية وثالثها قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم والألسنة اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر فالمراد هي اللغات ورابعها وهو عقلي لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكلام ويلزم إما الدور أو التسلسل في الأوضاع وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى التوقف. واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين أحدهما. لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل، وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلابد من واسطة بين الله والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد وبيان بطلان التقدم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلهسان قومه وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعد والسان لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا في العاقل أنه وضع الألفاظ كذا أو في غير العاقل أو بأن لا يخلق علما ضروريا أصلا والأول باطل وإلا لكان العاقل عالما بالله بالضروره لأنه إذا كان عالما بالضرورة بكون الله وضع كذا لكذا كان علمه بالله ضروريا ولو كان كذلك لبطل التكليف والثاني باطل لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ والثالث باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضروريا تحتيج إلى توقيف آخر ولزم التسلسل والجواب عن الأولى من حجج أصحاب التوقيف لما لا يجوز أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ولا يقال التعليم إيجاد العلم فإننا لا نسلم ذلك بل التعليم فعل يترتب عليه العلم ولأجله يقال علمته فلم يتعلم سلمنا أن التعليم إيجاد العلم لكن قد تقرر في الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فعلى هذا العلم الحاصل بها موجد لله سلمناه لكن الأسماء هي سمات الأشياء وعلاماتها مثل أن يعلم آدم صلاح الخيل للعدو والجمال للحمل والتيران للحرف فلما قلتم إن المراد ليس ذلك وتخصيص الأسماء بالألفاظ عرف جديد سلمنا أن المرادة هو الألفاظ ولكن لما لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم وعلمها الله آدم وعن الثانية أنه تعالى ذمهم لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك وعن الثالثة أن اللسان هو الجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاتفاق والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازات أخرى نحو مخارج الحروف أو القدرة عليها فلم يثبت الترجيح وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يستدعي تقدم اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح ثم والجواب عن الأولى من حجتي أصحاب الاصطلاح لا نسلم توقف التوقيف على البعثة لجواز أن يخلق الله فيهم العلم الضرورية بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا وعن الثانية لما لا يجوز أن يخلق الله العلم الضرورية في العقلاء أن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضروريا سلمنا لكن لما لا يجوز أن يكون الإله معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء قولوه لبطل التكليف قلنا بالمعرفة أما بسائر التكاليف فلا انتهى وقال أبو الفتح ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول اختلف العلماء في اللغة هل تثبت توقيفا أو اصطلاحا فذهب المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا وذهب الطائفة إلى أنها تثبت توقيفا وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفريني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين وقال القاضي أبو بكر يجوز أن يثبت توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا والكل ممكن وعمدة القاضي أن الممكن هو الذي لو قدر موجودا لم يعرض لوجوده محال ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض من وجودها محال فوجب قطع القول بإمكانها وعمدة المعتزلة أن اللغات لا تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية ولهذا المعنى يجوز اختلافها ولو ثبتت توقيفا من جهة الله تعالى لكان ينبغي أن يخلق الله العلم بالصيغة ثم يخلق العلم بالمدلول ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغة دليلا على ذلك المدلول ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز أن يخلق لنا العلم بذاته ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف وبطل المحنة قلنا هذا بناء على أصل فاسد فانا نقول يجوز أن يخلق الله لنا العلم بذاته ضرورة وهذه المسألة فرع ذلك الأصل وعندة الأستاذ أبي إسحاق أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبت اصطلاحا لافتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له قلنا هذا باطل فإن الإنسان يمكنه أن يفهم غيره معاني الأسامي كالطفل ينشأ غير عالم بمعاني الألفاظ ثم يتعلمها من الأبوين من غير تقدم اصطلاح وعمدة من قال إنها تثبت توقيفا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وهذا لا حجة فيه من جهة القطع فإنه عموم والعموم ظاهر في الاستغراق وليس بنص قال القاضي وأما الجواز فثابت من جهة القطع بالدليل الذي قدمته وأما كيفية الوقوع فأنا متوقف فإن دل دليل على السمع على ذلك ثبت به وقال إمام الحرمين في البرهان اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى وصار صائرون إلى أنها تثبت الصلاحا وتواطؤا وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطئ لا بد أن يفرض فيه التوقيف والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله تعالى في الصدور علوما بديهية بصيغ مخصوصة بمعاني فتتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ومعنى التوقيف فيها أن يلق وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات وهذا غير مستنكر وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبقى لما تخيله الأستاذ وجه والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس. فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبقى لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنا ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين فإن قيل قد أثبتتم الجواز في الوجهين عموما فما الذي استفق عندكم وقوعه قلنا ليس هذا مما يتطرق إليه بمثالف العقول فإن وقوع الجائز لا يستدرك إلا بالسمع المحض ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك وليس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دليل على أحد الجائزين فإنه لا يمتنع أن تكون اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى إياها ولا يمتنع أن الله تعالى أثبتها ابتداء وعلمه إياها وقال الغزالي في المنخول قال قائلون اللغات كلها اصطلاحية إذ التوقيف يثبت بقول الرسول ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة وقال آخرون هي توقيفية إذ الاصطلاح يعرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح ولا بد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع توقفي دون ما عدا ونحن نجوز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله رأس واحد فيفهم آخر أنه قصد الاصلاح ويجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض عن البعض وكيف لا يجوز في العقل كل واحد منهما ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة أبوي ويفهم ذلك من قرائن أحوالهما في حالة الصغر فإذا الكل جائز وأما وقوع الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقفيا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم انتهى وقال ابن الحاجب في مختصره الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري قال القاضي تاج الدين السبقي في شرح منهاج البيضاوي معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الضم قال وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته فالقول بالظهور لا قائل به قال وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالضم ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفي في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها ثم قال والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد في شرح العنوان وقال في رفع الحاجب اعلم أن للمسألة مقامين أحدهما الجواز فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا ومن قائل لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا والثاني أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين ولم أرى من صرح عن الأشعري بخلافه والذي أرى أنه إذا تكلم في الوقوع وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محقق كلامه ولم أرهم نقلوه عنه بل لم يذكره القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والأشعري في مسألة مبدأ اللغات البتة وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره تنبيهات أحدها إذا قلنا بقول الأشعري إن اللغات توقيفية ففي الطريق إلى علمها مذاهب حكاها ابن الحاجب وغيره أحدها بالوحي إلى بعض الأنبياء والثاني بخلق الأصوات في بعض الأجسام والثالث بعلم ضروري خلقه في بعضهم حصل به إفادة اللفظ للمعنى قال ابن السبقي في رفع الحاجب والظاهر من هذه هو الأول لأنه المعتاد في علم الله تعالى الثاني قول الإمام الرازي فيما تقدم لما لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم قال في رفع الحاجب لسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن فذلك لم يثبت عندنا بل قال القاضي في التقريب جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله قال ابن القشيري وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون الثالث قول أهل الاصطلاح لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف أحسن من جواب الإمام عن جواب ابن الحاجب حيث قال إذا كان آدم عليه السلام هو الذي علمها اندفع دفع الدور قال في رفع الحاجب لأن لآدم حالتين حالة النبوة وهي الأولى وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات وعلمها الخلق الذات ثم بعث بعد أن علمها قومه فلم يقم مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات فبعث بلسانهم قال وحاصله أن نبوته متقدمة على رسالته والتعليم متوسط فهذا وجه دفاع الدور الرابع قال في رفع الحاجب الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول وقيل فائدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوبا وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه وأما المتوقفون قال المازري فاختلفوا. فذهب بعضهم إلى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني إلى المنع وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ قال ابن السبكي والحق عندي وإليه يشير كلام المازري إنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق فإن التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ينطق بسواه فإن فرض حجر فهو أمر خارجي والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع فإنا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع قال المازري وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه قال وإن استلد في التحريم إلى الاحتياط فهو نظر في المسألة من جهة أخرى وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام وتغييره إلى اختلاط الأحكام فإن أدى إلى ذلك قال المازري فلا نختلف في تحريم قلبي لا لأجل نفسه بل لأجل ما يؤدي إليه قال في شرح المنهاج إن بناء المسألة على هذا الأصل غير صحيح فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس مثلا وقال الزركشي في البحر حكى الأستاذ أبو منصور قولا إن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله تعالى في أولاد نوح حين تفرقوا في أبطار الأرض قال وقد روى عن ابن عباس أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام وقال في شرح الأسماء قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى وقال أهل التحقيق من أصحابنا لا بد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة لاستحالة وقوع الاصطياح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين بعين مصطلح عليه وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا وأن يكون توقيفا ولا يقطع بأحدهما إلا بدلالة قال واختلفوا في لغة العرب فمن زعم أن اللغات كلها اصطلاح فكذا قوله في لغة العرب ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات اختلفوا في لغة العرب فمنهم من قال هي أول اللغات وكل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحا واستدلوا بأن القرآن كلام الله وهو عربي وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودا ومنهم من قال لغة العرب نوعان أحدهما العربية حنير وهي التي تكلموا بها من عهد هود ومن قبل وبقي بعضها إلى وقتنا هذا والثانية العربية المحضة التي نزل بها القرآن وأول من أنطق لسانه بها إسماعيل فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة يحتمل أمرين إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة وإما أن يكون توقيفا من الله تعالى وهو الصواب انتهى ذكر الآثار الواردة في أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات قال وقيع في تفسيره حدثنا شريك عن عاصم بن كليب الجرمي عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه كل شيء علمه القفعة والقصيعة والفسوة والفسيوه أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بلفظ علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء حتى الفسوة والفسيه وأخرج وكيع عن سعيد بن جبير في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاة وأخرج وكيع وعبد بن حميد في تفسيره عن مجاهد في قوله وعلم آدم, آدم الأسماء كلها قال علمه كل شيء ولفظ عبد بن حميد ما خلق الله كله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما من طريق السدي عما حدثه عن ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس وأخرج ابن جزي في تفسيره من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله وعلم آدم, آدم الأسماء كلها قال هذه الأسماء التي يتعرف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال اسم الإنسان واسم الدابة واسم كل شيء وأخرج عبد عن قتابة في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علم آدم من أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة فسمى كل شيء باسمه وألجأ كل شيء إلى جنسه وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسيه وأخرج إسحاق بن بشر في كتاب المبتدا وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عطاء قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فقال آدم هذه ناقة جمل بقرة نعجة شات وفرس وهو من خلق ربي فكل شيء سمى آدم فهو اسمه إلى يوم القيامة وجعل يدعو كل شيء باسمه وهو يمر بين يديه فعلمت الملائكة أنه أكرم على الله وأعلم منهم قلت في هذا فضيلة عظيمة ومنقبة شريفة لعلم اللغة وأخرج الديلمي في مستد الفردوس عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه في تلك الأسماء ألف حرفة وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء ذريته أجمعين وأخرج عن الربيع ابن أنس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء الملائكة واخرج ابن أبي حاتم عن حميد الشامي قال علم آدم اسماء النجوم وأخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما عطى سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية فلما تاب رد الله عليه العربية قال عبد الملك بن حبيب كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربيا إلى أن بعد العهد وطال وحرف وصار سريانيا وهو منسوب إلى أرض سورة أو سوريانة وهي أرض الجزيرة بها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق قال وكان يشاثل اللسان العربي إلا أنه محرف وهو كان لسان جميع من في سفينة نوح إلا رجلا واحدا يقال له جرهم فكان لسانه لسان العربي الأول فلما خرجوا من السفينة تزوج ارم بن سام بعض بناته فمنهم صار اللسان العربي في ولده عوس أبي عاد وعبيد وجاثر أبي ثمود وجديس وسميت عاد باسم جرهم لأنه كان جدهم من الأم وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشذ بن سام إلى أن وصل إلى يشجب ابن قحطان من ذريته وكان باليمن فنزل هناك بن إسماعيل فتعلم منهم بن قحطان اللسان العربي وقال ابن دحية العرب أقسام الأول عاربة وعرباء وهم الخلص وهم تسع قبائل من ولد إرم ابن سام ابن نوح وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وقصم وجديس وعمليق وجرهم ووبار ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية والقسم الثاني المتعربة قال في الصحاح وهم الذين ليسوا بخلص وهم بنو قحطان والثالث المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضا كما في الصحاح قال ابن دحيا وهم بلو إسماعيل وهم ولد معد بن عدنان بن أد وقال ابن دريد في الجمهرة العرب العاربة سبع قبائل عاد وثمود وعمليغ وطصم وجديس وأمين وجاسم وقد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرقين في القبائل قال وسمي يعرب ابن قحطان واسمه مهزم لأنه أول من عدل لسانه عن السريانية إلى العربية وهذا معنى قول الجوهري في الصحاح أول من تكلم بالعربية يعرب ابن القحطة وأخرج ابن عساكر في التاريخ بسند رواه عن أنس بن مالك موقوفا قال لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحا فاجتمعوا ينظرون لماذا حشروا له فنادى مناد من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره واقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء فقام, فقام يعرب بن قحطان فقيل له يا يعرب بن قحطان ابن هود أنتهو فكان أول من تكلم بالعربية المبينة فلم يزل المنادي ينادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على 72 لسانا وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن فسميت بابل وكان اللسان يومئذ بابليا وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضي الله عنه في قوله تعالى بلسان عربي مبين قال بلسان جرهم وقال محمد بن سلام الجمحي في كتاب طبقات الشعراء قال يونس بن حبيب أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ثم قال محمد بن سلام أخبرني مسمع ابن عبد الملك أنه سمع محمد بن علي يقول قال ابن سلام لا أدري رفعه أم لا وأظنه قد رفعه أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل عليه السلام وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قرانا عربيا لقوم يعلمون ثم قال الهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاما قال محمد بن سلام وأخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم وكذا يروى أن إسماعيل جاورهم وأصهر إليهم ولكن العربية التي عنا محمد بن علي اللسان الذي نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد قدمنا أن العرب العاربة هم عاد وثمود وقسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله كانوا قبل الخليل عليه السلام وفي زمانه أيضا فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل عليه السلام وأما عرب اليمن وحمير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهزم قاله ابن ماكولا وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة قحطان وقاحط ومقحط وفالغ وقحطان بن هود وقيل هود وقيل هود أخوه وقيل من ذريته وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل حكاه ابن إسحاق وغيره والجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل وقال الشيرازي في ختاب الألقاب أخبرنا أحمد بن سعيد المعداني أنبأنا محمد بن أحمد ابن إسحاق الماسي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف يعقوب بن السكيت قال حدثني الأسرم عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من فتق لسانه بالعربية المتينة اسماعيل عليه السلام وهو ابن أربع عشرة سنة فقال له يونس صبقت يا أبا السيار هكذا حدثني به أبو جزي هذه طريقة موصولة للحديث السابق من طريق الجمحي ذكر إيحاء اللغة إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قال أبو أحمد الغطريف في جزئه حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة ببغداد أخبرنا أبو الفضل حاتم بن الليث الجوهري حدثنا حماد بن أبي حمزة اليشكري حدثنا علي بن الحسين بن واقد نبأنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل عليه السلام فحفظ ليها فحفظتها أخرجه ابن عساكر في تاريخه وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق يونس ابن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن كيف ترون بواسقها قالوا ما أحسنها وأشد تراكمها قال كيف ترون قواعدها قالوا ما أحسنها واشد تمكنها قال كيف ترون جونها قالوا ما احسنه وأشد سواده قال كيف ترون رحاها استدارت قالوا نعم ما احسنها واشد استدارتها قال كيف ترون برقها اخفيا ام وميضا ام يشق شقا قالوا بل يشق شقا فقال الحياء فقال رجل يا رسول الله ما أصحك ما رأينا الذي هو أعرب منك قال حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين الحياء مقصور الخصب والمطر ويمد وأخرج الديلمي في مستد الفردوس عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم